قلوبهم واتبعوا أهوائهم.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 فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عند نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم